أو يوبخهن بما كسو ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما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 قَادَتْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا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 وَاتَّقُوا الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَذِهِ إِلَّا مُرَدٌّ مِنْ ثَبِيدٍ